فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيم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 قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا فِي قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم